قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا من رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها, فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم؟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 وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله